الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله السؤال السابع والأربعون قال صاحبه هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو ناع فأجاب الشيخ حفظه الله قال نعم المنهج إذا كان صحيحا صار صاحبه من أهل الجنة فإذا كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يصير من أهل الجنة بإذن الله وإذا صار على منهج الضلال فهو متوعد من نار فصحة المنهج من عدمها يترتب عليها جنة أو نار وهذا الكلام حق ويكفيك في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية ما أنا عليه وأصحابه وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما جاء في رواية يصحى الشيخ الألباني رحمه الله بالزيادة الأخيرة وكل ضلالة في النار أي صاحب الضلالة في النار إذن سواء قلنا المنهج بالمعنى العام هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته أو قلنا المنهج بالمعنى الخاص ما يتعلق بнологه البدعة والسنة فيترتب على ذلك جنة ونار ولابد ومن خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به ووقع في منه عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون متوعد بالنار لا نقول يكون من أهل النار نقوله متوعد بالنار لقد هدده ربنا تبارك وتعالى وخوف أنه إذا وقع في مخالفة المنهج أن يكون من من من يعذب في نار جهنم وأمره إلى الله إذا كان مسلما في النهاية ربما يعذبه الله وربما يعفو عنه برحمته وربما يفعل أسبابا أخرى تكفر عنه خطايا هذا عند الله سبحانه وتعالى هل يعذب في النار أم لا يعذب في النار هو متوعد بالنار يعني هو ممن يستحق النار إذا خالف المنهج الحق يستحق أن يدخل نار جهنم لأن الله سبحانه وتعالى قد بين له أنه إذا خالف هذا المنهج فسيكون من أهل النار فتوعده بذلك فالآن هو وضع نفسه في, يعني في خطر فلذلك يحرص المرء على أن يصحح منهجه وأن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهج منهجه وأن لا يخالفه لأنه إذا خالفه يكون من أهل الضلال وينحرف عن الطريق المستقيم و. قد أدى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب الله عليه فبقي ما عليك أنت هو أن تحرص على أن تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح الذي أمرك الله تبارك وتعالى به ونهاك عن مخالفته فإذا خرجت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في النهي عرضت نفسك للعقوبة وجميع الأوامر والنواهي التي وردت والتحذير من مخالفتها يدل على أن المنهج يترتب عليه جنة أو نار لأن المنهج مما أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المنهج على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف الصالح رضي الله عنه ونهى عن مخالفة ذلك السؤال الذي بعده وهو السؤال الثامن والأربعون يقول فيه السائل ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم هذا السؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ بما فيه كفاية فقال الشيخ رزاه الله خيرا لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشريطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلاله أما الإنسان المبتدئ وطالب العلم أو العام أو الذي لا يقرأ إلا لأجل الاطلاع فقط لا لأجل الرد وبيان حالها فهذا لا يجوز له قراءتها لأنها قد تؤثر في قلبه و تشبه عليه أو تشتبه عليه فيصاب بشرها وتشبه عليه فيصاب بشرها إلى آخر ما قال الشيخ سزاه الله خير هذه المسألة متعلقة بما, بما ذكرناه سابقا من وجوب هجر أهل البدع وعدم مجالستهم فهذا كذلك أيضا وهو من هجر أهل البدع الواجب هجرهم ليس فقط في مجالستهم أيضا في قراءة كتبهم وفي سماع صوتياتهم كل ما يوصل شبهتهم إليك هذا يجب أن تقطعه بينك وبينهم ولا يجوز أن تعرض سمعك لشبهاتهم وهنا السؤال يرد كثيرا ويشكل على الكثيرين وهو القراء للنووي وبن حجر وبن حزم ومن كان على مثل ما كانوا عليه من مخالفات فيه العقيدة والمنهج مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة لماذا العلماء لا يحذرون من كتب هؤلاء كما حذروا من كتب المخالفين الآخرين أقول لك بارك الله فيك هناك أسباب عدة وأهم تلك الأسباب هو أن هذه الكتب احتاجها العلماء والعلم الذي فيها لا قدرة لهم على تركه لأنه إذا تركوه وإذا حذروا منه ضاع الكثير من الخير الذي فيها ففيها من العلوم ما لا تجده في غيرها من الكتب فلذلك بارك الله فيك قدر العلماء المصلحة والمسدة، فقالوا هنا ترتكب المفسدة الأصغر من أجل دفع المفسدة الأكبر كما فعل العلماء في رواية الحديث رواية الحديث الآن لماذا قبلها العلماء عن المبتدعة؟ لأنهم إذا تركوا أحاديث المبتدعة خربت الأحاديث خربت الكتب كما قال علي بن المديني رضي الله عنه ورحمه قال إذا تركنا أحاديث أهل البصر للقدر وقدركنا أحاديث أهل الكوفة للتشيع خربت الكتب لأنه ما تكاد تجد إسناد إلا وفيه أحد مبتدع فإذا تركنا هذه الأحاديث ما بقي عندنا إلا القليل النادر من الأحاديث التي ليس فيها ولا مبتدع فهنا مفسدة كبرى لابد دفع لابد من دفعها بارتكاب المفسدة الصغرى وهي رواية عن أهلي البدع كذلك يقال في كل من وقع في بدعة من العلماء الموتى هؤلاء الذين لابد لنا من علمهم يقال في نفس القضية لكن أيضا يحترز الأمر كما قال الشيخ طالب العلم المبتدئ العامي الذي لا يميز بين الأمور هذا لا يقرأ مثل هذه الكتب لأن فيها شبهات ربما تنطل عليه وهو لا يشعر هذه يقرأها أهل العلم الذين علموا شبهات هؤلاء القوم وما عندهم من أخطاء ودرسوها وفهموا كيف الرد عليها هؤلاء هم الذين يقرأون ويستفيدون ويستخرجون فوائد الصافي النقي من كتب هؤلاء التي نحتاج إليها وليس كل أحد يقرأ في هذه الكتب هذا ما ينصح به في مثل هؤلاء وهذا لا ينطبق على الأحياء لأن الأحياء ليس عندهم من العلم الذي لا يمكن الاستغناء عنه الآن العلم بحمد الله الآن قد صدر وكتب وحفظ والحمد لله هؤلاء الأحياء فتنتهم أشد من فتنة الأموات هذه إضافة إلى عمر آخر الميت ليس له تأثير كتأثير الحي الحي تأثيره أعظم وإلقائه للشبهات أشد والتأثر به أكبر فلذلك لا يقاص الحي بالميت يقولك كما أخذتم العلم عن هؤلاء تعالوا واخذ العلم عن أهل البدع الآخرين لا غلط لأن هذا الحي أخطر عليك من الميت تأثيره أشد وأكبر فلا تقس هذا على هذا مع وجود الفارق ثم أنت لست بحاجة إلى ما عنده من العلم كحاجتك إلى أولئك كابن حازم والنووي وبن حجر لا الفارق كبير قلنا لك ومع ذلك نقول أولئك لا يقرأ لهم إلا عالم بشبهاتهم إذن هناك فرق لا تقس هذا على هذا هذه من الشبهات التي يتعلق بها أهل البدع قل تعال خذ عن فلان من رؤوس أهل البدع في هذا الزمن قل لا يجوز هجر أهل البدع واجر قل ها تأخذون عن النووي وبالحجر والنو وبالحزم وأنتم تعلمون أنه أنهم عندهم أشعارية وعندهم وما ومشابع عند حزم وأشكاله كيف؟ هذا هو الجواب لولا ما في كتبهم من العلم الذي لا بد لنا منه لما أخذنا عنهم أيضا لكن من بإمكانها أن يستغني عن علم النووي أو علم بالحجر أو علم بالحزم عندهم أشياء ونقلات حتى ما تجدها عند غيره. ومع ذلك تأثيرهم ليس كتأثير الأحياء رؤوس أهل البدع هؤلاء رؤوس البدع الموجودون اليوم ليس عندهم من العلم ما عنده أولاك بل كثير منهم هم عبارة عن ضلال وشبهات وتأسيس لبدعهم هذا هو علمهم وقليل منهم من يشتغل بالعلم الشرعي الصحيح وبقل أيضا السؤال الذي بعده السؤال التاسع والأربعون يقول ما هي الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر وما صفاته أو السماته هم بحمد الله معروفون وصفاتها هي نفس الصفات لا تتغير صفة هذه الفرقة رؤوسهم علماؤهم لذلك جاء عن الإمام البخاري رحمه الله قالهم العلماء وفي كتاب آخر قالهم أهل الحديث وقال الإمام أحمد إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم هؤلاء بارك الله فيكم صفاتهم واحدة عقيدتهم واحدة منهجهم واحد هو منهج السلف يسيرون عليه لا يخالفونه لا في صغيرة ولا في كبيرة إذا ورد عندهم القول عن السلف ولم يختلف السلف فيه لا يخالفونه إذا اختلف السلف على قولين أخذوا أحد القولين بناء على الدليل لا يتعصبون للرجال لا يخرجون عن أخوال سلفهم الصالح رضي الله عنهم يعظمون الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح مهما دارت الفتن ومهما تكالبات الأمم عليهم هم ثابتون على نفس الطريق من رؤوسهم في زماننا هذا والذين هم كانوا أربع من المجددين الذين جدد الله بهم الدين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح العثيمين والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ مقبل هادي الوالي وكان لهؤلاء الأربع من التأثير ما لم يكن لغيرهم في المسلمين وأئمة الدين وأئمة الإسلام مهمة هذه الفرقة كثير بحمد الله وهم معروفون ممن أثنى عليهم هؤلاء الأربعة ومدحوهم وذكروهم بخير منهم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مؤلف هذا الكتاب ومنهم الشيخ ربيع بن هادي ومنهم الشيخ صالح الحيدان ومنه الشيخ عبد المحسن العباد من الأحياء هؤلاء وغيرهم كثير بحمد الله هؤلاء للمثال فقط ومن كان على هذا الطريق طريق السلف الصالح رضي الله عنه صلى الله لنا ولكم الثبات على هذا الطريق إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا فانية لا يبقى منها شيء وكلما تقدم بك العمر يوما واحدا كلما اقتربت من نهايتك يعني مهما باظغت في بول عمرك كم ستعيش مئة سنة نادر من يعيش هذا ال ال ال هذه المدة سبعون سنة ثمانون سنة أكثرها يذهب في الصغر وفي النوم وفي المتطلبات الطبيعية للحياة ماذا يبقى لك؟ ستلقى الله سبحانه وتعالى غداً إما جنة وإما نار بس وذاك هو الباقي ذاك الدائم فالعاقل الذي يعمل للدائم الباقي لا يعمل لشيء منقطع مهما طالت مدته فالنعيم الزائل لا شيء النعيم الباقي الدائم هو الشيء الذي ينبغي على العاقل أن يحرص عليه فنصل الله لنا ولكم الثبات نكتفي بهذا القدر سبحانك الله وما بحمدك الشلوى لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب لك